الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وتعت كل شيء رحمة وعلم فأوفر للذين تابوا والذين سبيلك وقيم عذاب الجحيم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 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم ان قتلكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنت فنتين واحيتنا فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل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 اليوم يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا يَظْلِمُ الله إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَٰزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَٰظِمِينَ مَّا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَٰٓئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البطير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم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 وقال فرعون دروني أقوت موسى واليدعو ربه إني أخاف أي يبدل دينكم إني أخاف أي يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفتاد وقال موسى إني عزت برب وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقسم إيمانه أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإيه كاذبا فعليه كذب وإيه صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم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 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وتموت والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم السناد يوم تولون مجبرين ما لكم من الله من عاطم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 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غذوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإن يتحاج يَجُونُ فِي النَّارِ فَيَقُولُونَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُونَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لحزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء كافرين إلا في ضلال إنا لنصور لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يفع الظالمين معدرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وتسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم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 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبطرا إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يسكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء أبناء وصوركم فأحتنط صوركم وصوركم فأحتنط وركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.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 وَالَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن لُقُفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ ثم عَلَقَةٍ ثُمَّ طفلا ثم طِقْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُ أَشْدَكُمْ ثُمَّ لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميه فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن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 أدخلوا أبوابها إنما خالدين فيها فبئسَتَ والمتكَبِرين فاصبر إن وعد الله حَقَّ فإنَّ لَرِيَانَكَ بَعْضَ الَّذينَ عِدُهُمْ أَوَنَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ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 ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى القل كتحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون أَفَلَمْ يَتِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظُرُكِ فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتُهُمْ وَأَتَرَفٌ فِي الْأَرْضِ فما أغنى عنهم ما كانوا يكتبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهجئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين